أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَمَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُنفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقُ وَالَّذِينَ يَصِنُونَ مَا أَنَرُونَ شون ربهم ويقافون سوء الحساب والذين صبوا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة, وأنفقوا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنات السيئة أولئك له عقاب دار جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ودرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.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 الله يبسّط الرزق لمن يشاء ويقدر وفيره بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزد عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدى